ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم من سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحييَنه حياة طيبة ولنجزيَنهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون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 مشركون وإذا بدلنا آيات ما كان آياته والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفسد بل أفسوهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحس ليثبت الذين آمنوا وهدوا